لن ناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق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 قاله وتعالى علَمَ يَشْرِكُ ضَرَفَ الْفَسَادِ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ فِيمَا كَسَبَ أَنِّي فأصم وجذك على الذين هم المؤمنين قوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك Ha <gülüyor> <gülüyor> ha qu ku mas olay je ta bi ati la ku na تَنَّكَ الَّذِينَ الَّذِينَ